يا عل غض الله الناس ما جاء و هو هو ها اي عل جاي تعال اشبع عين اي جاي تستريح لي و هو ها اي جاي تستاهي لي ها غض الله عي الشعلة الصايل دم يحسيل والماج سبب هل يوم يعندين تاي شييل ويدين يا ما لا تعبت ديره ايه يا عصير الليل ظلام ما عرف اي اوعال صارت ساقيفه صارت اي تعب طيل وياه على ولا ماتت فنها ماتت هنا جيل اي للشاب الموفق الشاعر مهدي بارون اي يا هندري لا يعرف الشلال هنا جيل اي اي مع مع يا على ليه يا شييب سيه حعمل جاب اين عشايه تقرا امانه وجينا ذات لمعصوم وليا وليها و... وليه الموت ay daya o اهل ما خادم خادم خادم لخادم الزهراء مهد باران هذا ليه فا اهل ما عمره في هوا بهايه فاجيعه نورها طوف من القلب هنا الله باقعه اهلا هنا الله اي يا هلا تشين وسبب الظلام غابات قيل لا هو حنعه بعصرنا ايمنعنا عنك صور لوريح لازرنا ايونسى لما من بعيد نتعارف عادارنا ان عسيل تجيك تزور كلها نياها كلها نياها هلا هلاها كلها ضبحه ضبحه يا هيا يا ما لك ويتصي ما يا هيا ما شوف الناس ما حاير تنشير ميرا يحوي وجوه في زاير وجوه في زاير حلو حج يصير أرضا سيعوها أرضا سبعت الدعاء هي هتا انت رايك لغياب روحي حاسين عا ايام ت وعدت لقاه برضين مدنا هل برضين ما هي ايه مهداه لا وانا الا مهداه خادم ايه تيتنا طير الغياب يروحل حزينهه وياما تع وعدنا القاع برضيل من ايدينا برضيل هي يا ولدين يا كلها تصيح ما هدا ما وانا ما هدا هي بيدعه